El ne النسيء قام من بين الأمور وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين مسير <سمع> قام من بين الأموات وواثق الموت بالموت ووهم الحياة للذين في قبور من بين الأموات وواثق الموت بالموت ووهم الحياة للذين في قبور من بين الأموات وواثق الموت بالموت الحياة للذين في <مزيح> Cristos este venit de josana